يقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا هي قلوبهم وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَتَأْتُونَ الصِّخْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا الضَّبَّاتُ أَحْلَامٌ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بآية كما أرسل الأولون ما قبلهم من قرية أهل كناها، أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليهم، فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين.